وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَا هٰؤُلَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان قصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار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 رجوا منها من غم أعيدوا فيها رزقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب لؤلؤا ولباسهم فيها حلي